توارت في غفله من الزمان عن ملاحظه الاذان والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الالوان غوا في بحر النغم غواص بحر النغم سهرة اسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي اصدقائي الاسلاميه اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حلقات برنامج غواص في بحر المغن حلقه نستمع فيها ندقق نبحث ونتامل اصدقائي مع المرحله الاكثر نضجا في صوت عبد الوهاب مرحله الخمسينات زي ما قلت لكم المرحلة مرحلة الاربعينات او في الاربعينات من هذا القرن اواخر التاتينات واوائل الاربعينات يمكن تكون المرحلة الاكثر حلاوة في صوت الموسيقى الأجياء ويمكن تكون المرحلة اللي اثارت تأثير جذري في تشكيل هذا الصوت لمراحل قادمة جات يعني الأربعينات كانت أساس أو أواخر يعني بدأ من أواخر الثلاثينات دخل صوت موسيقر الأجيال محمد عبد الوهاد فيما نستطيع أن نسميه بالمرحلة الأساسية أو الشكل الأساسي صحيح أنه بعد كده وتغير نقول نقول تغير يكاد يصبح كلي ولكن الأساس قائم الأساس اللي تبنى عليه الصوت اللي خلاص خد شكله عليه موجود يعني بالقطع لو سمعنا أغاني مسجلة مثلا في الخمسينات يعني مثلا والخمسة والخمسين والخمسين, والخمسين والخمسين والخمسين وسمعنا غنوة من الاربعينات من الاربعين واربعين ممكن واحد يقول مين ده هو ده نفسه معقوله لكن لو دق شوية حيلاقي نفسه مع كم من أو كمية لا بأس بها من التبلور والمكتسبات الكثير هناك في الأربعينات هنا الحياة مش باخذ مقارنة لكن يعني أنا بحاول معكم إن احنا نتفحص إذا جاز لي أن أقول الصوتين لمحمد عبد الوهاب أو, أو نبحث في ماذا اكتسب عبد الوهاب في خلال السنين دي اللي هي من منطقة لمنطقة في صوته ماذا اكتسب صوته وماذا فقد كمان ده طبعا ده تغير على البناء الدين كلهم على كل الناس يعني محتمل واحد يكسب حاجات لكن بالقطع كمان هيفقد بعض الأشياء نقول بقى الأول كسب ايه اولا في الاربعينات هو كسب عن الثلاثينات نوع صوت جديد نوع صوت مختلف اللي, اللي انا قلت زمان او يعني في حلقات كتير قلت انه مرشوش بكلونيا ده صوت عبد الوهاب الاصلي اللي بقى سمعينه كويس قوي في اغاني رصاصة في القلب اغاني او يحيى الحبه لو انه من اول المرحلة قوي اغاني مثلا لست ملاكا الطوال كيلو 4 الجندول حياتي انت الحبيب المجهول كل المنطقة الغنية قوي قوي دي في حياة عبد الوهاب ده صوت عبد عريض المساحة مطوع صاحبه جدا جدا مطوع صاحبه الى اقصى مدى يمكن تصوره يعني ما مفيش مفيش ما فيش ما فيش ما لهاش حل ثاني في نفس الوقت قادر على على التعبير هذه الملامح وقادر على التعبير طيب الخمسينات إلّا حصل الخمسينات نفسها تنقسم إلى قسمين برضو في تأدير يعني تنقسم إلى قسمين قسم نقول عليه بيمسك أوائل ومنتصف الخمسينات والقسم الثاني بيمسك أواخر الخمسينات وأواخر الستينات اللي هو ضم منطقة بفكر في نسيني و لا مش أنا اللابكي وهان الود وما شابه في بعد كده منطقة بقى اواخر الستينات واوائل السبعينات اللي ضمت مثلا ناجوة اغاره من قلبي انت بس تعود يا حبيب الروح المنطقة دي من من غناء الخمسينات رضي بقى اكتسب هذا الصوت فيها. نوئي وقار ابتدت في تظهر بقى ال ال مش عايز اقول الـ الـ الشباب يختفي لا لكن ابتدت الرجولة الرجولة, الرجولة الصوتية الكاملة النطج الكامل يبان ابتدى النطج التعبيري يبان ده مهم جدا ابتدينا نلاحظ قوي حركات خاصة بالأستاذ عبلهاب زي مثلا انه ياخد نفس يحطه في وسط الكلام يعني يقول كذا في وسط الغنى لو فاكرين مثلا سمعينه واسمها خيط لاقيه يقولك يهز قلب الحجر لو يفهمه الخالي ال ال النفس في وسط الكلمة لو فاكرين الصبر والإيمان برضو كنا علقنا من خلال البرنامج على هذه الملحوظة دي قدرات تعبيرية ده مفاهيم تعبيرية تخص كونها على مدار السنين طيب اكتسب تاني انه حقق فعلا نظريته بانه لو عاد لا يبقى لازم بعيد لسبب وحتى لو كان السبب مجرد حركة صوتية جديدة هو مقرر انه يعملها مفصل على مقس نفسه عارفه عاوز يعمل ايه من اول لحظة طب خسر ايه خسر قليل من المساحة العالية ما بقاش يلحن نفسه ويكتب لنفسه اوي مستعملا الجوابات الحاد لكن زي ما اتفقنا كسب قدامها قرار او ركوز بساط غلظة في الصوت أم أم كانت مفيدة جدا لتحقيق الهيبة والاحترام اللي ابتدوا بدءا من هذه المرحلة الحقيقة اضافة لذلك اضافة لهذا النطج الصوتي فطبعا كان خلاص تم واكتمل النضج الفكري كان الوهاب يمارس استخراج البترول المصنع من داخله يعني خلص خلصت منطقة البترول الخام او المعدن الخام الذهب الخام يعني بلاش نقول البترول ودخلنا في الذهب المتصنع جاي من داخله في السياء قاعدين وبيشتغلوا بقى خلاص بقينا بنشوف الشيء الكامل المتكامل العبد الوهابي المقصود المؤكد اللي ما اللي, اللي لم يعد قضيه معرضة لمحك التجارب وإنما أصبح خلاص بنى الثقة بينه وبين الجمهور وأصبح مصدق وفي بينه وبين الناس المخادة يعني الناس مصدقينه على كتفه ومفيش مشكله مشكلة فاصبح ما هواش في حاجة لان يجرب اكتر ما هو في حاجة لان يعطي الجديد والجديد والجديد من داخله دايما عارف ودايما فاهم ودايما قصد وواعي بالرغم من اني كنت اسأله كتير طب انت عملت الحكاية دي يا استاذ يقول لي معرفش هاي اللي جت كده فكنت اضحك واقول له طيب بلاش يعني انت مش عاوز تنسى ان انا ملحن ومش مش عاوز تقول لي سر المهنه واهزر معايا يعني فقول لي لا والله حقيقي ما اعرفش يعني هي اللي جت كده انا انا فعلا اقول عليا مأمور وبلغ شيء وبلغته لكن بالرغم من قناعتي بهذه المقولة لانه ساعات كتير الواحد فعلا ما يبقاش قصد فكرة لكن يلاقيها طلعت من المخزونات اللي من جواه لما يجي يحلل كده يلاقيها اه هي دي ضروري سببها كذا وكذا وكذا الى اخره يعني لكن هناك من الافكار المقصودة والمتعمدة الكثير والكثير جدا في شغل سلعة فهد والنهاردة حنعالج هذه الافكار حنعالج تأثيراته بقى في الخمسينات ايه الطيارات اللي كانت شد انتباهه وكان عاوز يعمل ايه من أحلى أغاني في الخمسينات غنوا اسمها على إيه بتلومني على إيه بتلومني من كلمات شعر حسين السعيد ما فيش ما فيش كلام كتيرة أقوله ككلام الحقيقة فيها إلا إيه مثلاً في الكوبليات الكوبلية أولاني قلت خطرش يوم حالي على بالك وأنا اللي يا ما قسيت أحوله جلك شهاتي في يوم وحكالك على اللي قسيته أنا بعدك لو كان لي حتى نصيب في خيالك ما كانش في ذا حالي في حبك. الفكرة الفكرة زي ما لما لما قدمت زمان غنوة غنوة للشاعر أبلاب محمد اللي هي حد قلك ولا قلبك حسي بيا حبيبي اللي هي ال المحاوره التي تبدأ بسؤال خطرش يوم وإن كان خطرش دي يعني كطريقة التساؤل هنا يمكن مش برقة المضمون لكن يعني في نهاية الأمر هي دي الفكرة على أي حال أن محاورة تبدأ بسؤال من أحد الأطراف وليكن الطرف المغني فكرة لذيذة في الكوبلة التانية بنلاقي حسن السيد يمارس هوايته التقليدية في ألعاب الحسابات حسبت روحي على الأيام اللي نقضت من عمري معك لقيتها أكثرها أوهام ضاعت ما بين صدك وجفك واللي نحسب من عمري رحمة الله من بدر إلى آخر يعني الكلام في في منتازه هو يحمل بعض الطرافة ويحمل بعض الأفكار ال ال الزريفة نبص لللحن بقى اللحن هنا برضو واضح جدا إنه خلاص عم نات خد سكته في الأغنية الصغيرة المكسافة المحددة وعني على بره عني على ما يحدث بره وفي نفس الوقت يعنيه على ما يحدث جوه هتلاقوا الإقاع رمبا رمبا هادئة هو الرمبا صحاب لو تفتكروا من على علما الغزل من زمان خالص تام تام تام تام تام تام تام تام دي الغنوة آم الشهيرة آم آم كمل عمل رمبات كتير بعد كده من ضمنها على ايه بتلومني وان كانت رمبا هادئة الألات المستعملة برضو هناك بعض التطوير آلة الأكورديون شغالة معنا وواخدة ولها دور إيجابي ومعمول لها فتحة تبن منها معمولة فتحة عشان يوضب لهذه الآلة جميل احنا مع من الموسيقى الموسيقى مغتربة عن الغنى بنلاقي انه خلي بالنا برضو من الحتة اللي جاية دي لانها من من من مفاتن صناعة الغناء حقيقة عندنا الغناء اللي إيه بتلومني بتلومني لي لي جملة جميلة طبعاً جداً جداً يعني هي نفسها المستعملة من الى إله لو تبصوا للكوبليه الثاني اللي هو حسبت روحي على الايام ده كوبليه بياتي طيب عمل ايه عشان يودينا للبياتي طريده دا دار دا ادي اولها متوقعين احنا كتير ريره اللي هي كمالت على ايه بيت لومي اللي هو بيستعملها مزيكا لكن هو مين ابدا طريده دار تير نان نان ده رايح رايح على جملة البياتي ناعم ومتسلل وحاسم مفيش هزار فيها لا تخطئها الود وتاخد وتوجع و... و... وتحطك على حجرها جملة وت... و... يعني اقول ايه حاجة مهدهدة وفي نفس الوقت مفاجأة يعني كأنه واحد بيشدك من كتفك وتبطب عليك يشدك الفتك عليه بس كده وتبطب عليك دي دي أول صناعة دي مصانعات شغل في الغنوة دي برضو في اكتر من نقطة مصانعات شغل خلي بالكوا بقى من على إيه بتلومني بتلومني ليه ليه هتلاقوا الردود مرة مثلاً ترارا مرة ترارا مرة ليه مرة على إيه وهكذا الراجل بيكره الاعتد دايماً خاطط في باله حسابات الملل عند المستمع. في منتهى الاهميه صاحي على طول صاحي صاحي لل يا مل يمل منه المستمع لاحظوا طبعا برضو أنور منسي في الجملة الخلفية يا ما يا ما دمعي بكاء لاحظوا جملة خلفية يا ما والقافلة رر رر رر رر اللي اتكلمنا اللي عنها قبل كده مفيش تغيرات في النهواند إلا لحد الكوبلي بتحسب روحي على الأيام اللي هو زي ما قلنا بياتي النهو بياتي السول بياتي الدرجة الخمسة من النهوان دوري مي فسول بياتي السول وبيرجع منه طبعا آم على النهواند مرة تانية علشان يقفل الأغنية الرقيقه الجميلة دي اصدقائي المستمعين على ايه بتلومني حسين السيد محمد عبد الوهاب يوم حالي على بالك وانا اللي ما قسيت أحوالك جالك كل شي هدي في ومحكبك عني أسيت انا ما لو كان لي في خيالك ما كانش شي خلف وما كان شيء كل اللي جرح هذا كان جرح أولا كان شيء عهدي في الهوى أضع في الهوى أولئي بتلمني أولئي بتلمني I will burn in hell, yeah. My life is a lie. But I'm not a He'll in right <laughs> But can't you call the desert لا ألقي بك لا ألقي بك لا رحمتني لي مغاية المستمعين برضو من أبرز آه.. أغاني الخمسينات اللي فيها أفكار شديدة الخصوصية لدى موسيقى الأجيال موسيقى محمد أبلوهاء اغنيه بحبك وانت فاكرني. وبرضه طبعا انتم عارفين طبعا ان هو وشعر حسين السيد كوين ثنائي لفترة أم طويلة أم من الوقت يعني اغاني كتير قوي من موسقر محمد برغم انه اشتغل مع ناس كتير تانين اشتغل مع مثلا شعر احمد رامي اشتغل مع بيرام التونسي غنوه ولا غنوتين اشتغل مع سيد مقمون الشناوي بالتأكيد اشتغل مع طبعا أمير الشعراء اشتغل مع امين عزة الهاجين اشتغل نقول كمان حيرم الغمراوي طبعا مع الجداد في وقته برضو كان السيد عبدالله محمد من ضمن الناس اللي معاهم محمد حمزة ناس كتير اشتغل معاهم طبعا لكن من أكتر أغاني الأغاني اللي كتبها له شعر حسين الساك أحب كنت أفكرني فكرة ملحة على شاعرنا حسن السيد فكرة أم موقف الحبيب من حبيبه اللي فكره أو لا أم أم أم أحب كنت أفكرني أحب كنت أناسيني عشان طول ما انت هاجرني بفكر امت هاجيني برضو فكرة ملحة عليه أن ينتهي الهجر والخصام بالصلح طبعا فاكرين جملته الشهيرة في غنوة الحب جميل لما يخصمني أم أم لما يصلحني أفرح وصور فرحت له أهله ويوبجاني ونجي يخصمني أبكي وفكر من خوفي للخصم تاني ونجي يصلحني أبكي وفكر من خوفي لخصم تاني تاني لما يخصمني أفرح وصور فرحت له أهله ويوبجاني معكوس الأشياء يعني ونجي يصلحني أبكي وفكر وصور فرحت له من خوفي لخصم تاني ففكرة جميلة خالص هنا بيلعبها برضو بنفس الشكل يعني عشان طول ما انت جنبي جني افكر انت حديني احبك حبي يكفيني اعيش منه في نسيانك برضو من من الكلمات الرقيقة جدا الجزء ده وحبك لو قسيت منه احب الظلم على شانك واحبك لما تسعدني بكلمة وكلمة تشقيني ويبقى الانت الظلم والفرحة بيتسابقوا في دموع عيني أو الظلم والفرحة بيتسابقوا في دموع عيني فكرة برضو ظريف فكرة المشاعر المتضادة في الحب ومنها ما لا يحب إلا لو الواحد بيحب يعني زي ما أنتوا شايفين كده في بعض المشاعر اللي الواحد ما يتصورهاش أبدا تحصل له إلا لو هو بيحب فعلا محب حقيقي بالشكل ده أهدني لو تخاصمني تحوش لي أمل عندك وبرده دي فكرة موجودة بالطراد في شعر شاعر حسين السيد يحب القاه والهال ولما يغيب حوشها له في غنوة يعني حبيبي لعبته كان بيقول كده المهم يعني الكلمات سهلة وفيها أشياء رقيقة ولعب على وتنقضات العاطفية الإنسانية بشكل جذاب جدا الحيد تعالوا بقى نتفرج على اللحن والغناء اللحن هنا في دورين في دور الملحن وفي دور الموزع والموزع هنا أندريا رايدر وأرى أصدقائي وبأمانة شديدة أن الموزع هنا في هذه الأنية دوره لا يقل إطلاقا عن دور الملحن لأنه خالق فكرة وتصر وتصور كاملين يعني حقيقة دوره إيجابي جدا ولعبه باقتدار شديد لكن عبد الوهاب فين هنا هذه الأغنية في المراحل الأولى من الخمسينات نقولها 54-55 حاجة كده يعني بالشبه ده يعني كانت آلة الترومبت والتجمعات النحاسية هي الآلة أو هم الآلات اللي وكلين الجو يعني زي يامنا احنا كده منقول الكيبورد أو اللي احنا بنقول عليه الأورج والجيتارات والحاجات الدرامز وكده كانت وقتها هذه الآلات فعلا وكلة الجو وكانت الأسار الإسبانية والأمريكية اللاتي والأمريكية اللاتينية ابتدىت تغزو بقوة. كان ام ام عازفين الترومبت المشاهير كان مثلا في تشاري تينج دي من من القطع المشهورة قوي في في ذلك الأوان وكان بيتسابق بيتسابق العازفون على إنهم يعزفوها. زي الراجل هاري جيمس او ايدي كالبرت ما لعبوها ايدي كارب... كالبرت وهاري جيمس كانوا, من... كانوا احسن اتنين الحقيقة بيلعبوا هذه الالوان على قلة الترومبت اذا عينين السيد عبداللهب على هذه المنطقة من اللي عايز يعمل حاجة بالشكل ده وبالعربي ام المنفذ والذي حقق له هذه الرغبة مين وباقتدار بالغ أندريا رايدر عمل شغل بديع بديع بديع بديع مستغلا العناصر المصريه والعناصر الخواجة اللي كانت موجوده هنا في مصر في وقتها الحقيقة حلفة حلفة انتباهكم. اولا احنا في النهواند برضو بالمناسبة بستطلعنا درجة بين النهواند الرئي. هو هو نهواند دو بس تحويل التحويل للعلامات الموسيقية علشان يصبح نفس علشان نحافظ على نفس المسافات اللي ما بين الحروف وبعضها. حلفة انتباهكم لبعض الأشياء اللي نخلي بنا منها في شكل التوزيع. خلي بالكم من الجمل الأصلية والجمل المتعرضة اللي بتتقال تحت منها سواء من النحاسات أو من الكمانجات دي نقطة نمرة واحد نمرة اتنين خلي بالكم من السولو ترومبت اللي ملعوب فاقول وش التاني من اللي استوان على طول يعني قبل الكوبلت تاني قبل الكوبلت تاني على طول اللي هو را را را را را را را را را ويقول المزيكا بعد كده يكمل يعني هو ده نمرة اتنين هتلاحظوا انه ملعوب بالستايل ده بالستايل البلوز الامريكاني اللي كان سائد في هذا الوقت نمرة ثلاثة لاحظوا جملة المزيكا دي متقلة كم مرة شوفوا كل مرة متقلة شكلها ازاي الاولى شكلها ازاي دي مهمة قوي ولاحظوا الافلات بتاعتها ده. هل كل مرة متألقة زي التانية لا طبعا هتلاقوا مرات مختلفة. مرة مختلف مرة قلته مثلا يعني. كل مرة هتلاقوا وراء في فكرة جميل لاحظوا بقى دخول الحجاز من اول عهدني لو تخاصمني تحوش لي امل عندك لاحظوا وحناخد ايه, ايه انا وانت من الدنيا وليها كل المنطقة الكوبلي ده شوفوا بيخر عربي الراجل يعني ولاحظوا صوت القانون اللي طلع فجأة اللي كان مستخبي ده وجيه هنا في الحجاز ده عشان يبان هنا علشان يباروز المنطقة دي يبرز هذا الاحساس العربي الجميل الحقيقة مش عارف يعني هي غنوة فرجة فرجة بجد يعني اتفرجوا على رايدر وتفرجوا على محمد عبدالوهاب وتفرجوا على حسين السيد الحقيقة يعني المراقبة ضرورية جدا في هذه الغنوة ما فيهاش حاجة مهوية الحقيقة أصدقائي المستمعين أحبك وانت فاكرني حسين السيد أندريا رايدر محمد عبدالوهاب Thank you. تسني عايش مني بين اسياله حبك مهما تجبلني احب صوتي على شان احب صوتي تسني عايش مني بين اسياله حبك مهما تجبلني احب فكلم لا تساعد نحفي الموكل ما تشهيني ويد الزرزي والفرحة في السبق بعذا بأل ما تحرمش العذاب منك ولو ترضى بعذا بأل ما تحرمش العذاب منك حانا قدرت فيها أنا وانت من الدنيا худею. طائم مستمعين برضو في عجالة كالعادة اخر غنوة دايما تتظلم ام ام خلوني خلوني اقدم برضو الغنوة دي في برضو من من ضمن المرحلة الاولى من الخمسينات غنوة جميلة او اسمها كان اجمل يوم كان اجمل يوم يوم ما شاكري برضو حسين السيد مرة كمان ليه بقى اولا ال, ال, ال, ال وقتها كان في فرق المندولينات أو آلات النقر بشكل عام يعني اللي بتسودها المندولينات كان برضو زهوة المندولين كآلة برضو استغلها سيدة عبلوهاب وعمل تشكيلة تركيبة كان أجمل يوم يوم مشاكالي الكلام سهل جدا طبعا كلام فورماية جامد جدا جميل في فورميته يعني كشكل أقصد أقولي كل كوبليت قد بعضها وتنتهي ب ورتاح وارتحت مع شبكتني بحبك نظرة من غير مدرة من يوم ما حبيت بكرة والشهور وانا بستنى دول طبعا هو اللي عامل الآ العدة طويلة لكن يعني هي الفكرة ايه كفورمة شغلتني بحبك نظرة شبكتني من غير مدرة شغلتني من غير مدرة من يوم ما حبيت بكرة والشهور وانا بستنى يعني ثلاث أفلت زي بعض والرابعة هي اللي آ مختلفة كلية قلب نسيته من ظلم الناس ودريته فعنيك الحلو لقيته مرتاح ورتحت معاه شغلتني بحبك ما نظرة شبك الى يعني من وهبك بكلية أرحم من روحي عليا أغلى من ضيع يوم واحد مش هنساه يعني في فورم الكتاب في شكل كتابه وغالبا هذا الشكل ممله موسيقيا يعني غالبا الغنوة دي مكتوبة على مزيكا مسبقة طيب برضو الجملة الموسيقية را را را را إحنا ري مجرى على فكرة مجرى من الري يعني را را را را لاحظوا أنوار مانسي بيعمل فوقها إيه بتحرك فوق الغنوة دي بشكل بشكل عام إزاي أجراس صعبة وتعمل إيه وعبلها بيغني كان جمل يوم يوم ماشي ده بيعمل تا تا تا تا تا تا تا تا بيعمل حركات كده بالكمن مقلوب الرم يعني بيعمل رتم مضاد للرمة الثلاث كوبليهات واحد مجرى والتاني لامس في الزنجران يعني عامل حجاز صغير كده على المجير والتالت كورد يعني كل واحد لكن الشطرة إبقى ما يجي يقفل يقفل لاحظوا الكورس أو الكورال اللي موجود عشان يقول ما بيقولش حاجة غير آه دي بس يعني جاي يقول آه ويروح لكن شوفوا آه مدقى جمال قدي إيه للغنوة غنوة خفيفة ورئيئة ومكسافة وبرضو خلي بالكم من قرار منسي تاني وراء الكرال بيعمل ازاي تا, تا تا تا تا دي حلي وزخارف ولعب شخصي ناتج عن احساس العازف بالاغنية زي ما كنت بقول غنوة جميلة ورئيئة ومكسفة وشيك وبمبناية حقيقي بمبناية غنوة تتاكل اكل كده اصدقائي المستمعين كان اجمل يوم حسين السيد محمد عبد الوهاب أجمل يوم يوم ما شكلي قلبي من حبك ونخالي لكن أجمل يوم يوم ما شكلي قلبي من حبك ونخالي كان أجمل يوم يوم ما شكلي. ونسالي كان أكمل يوم يوم ما شكالي حلبي من حبك ونسالي كان أكمل يوم يوم ما شكالي يوم ما بيك نظره شغلتني من غير ما درى شبكتني في حبك نظره شغلتني من غير ما درى من يوم حبيت بكره وشهور وانا بستنى سبكتني في حبك نظرة شغلتني منير مظرة من, من يوم حبيتك وشهور أنا بستنى كان أجمل يوم يوم ما شكالي قلبي من حبك ولا خالي كان أجمل يوم يوم ما شكالي. الغي من حبك ولا يوم ما لي لي من وابق لي ارحم الروح يا من مش ارحم الروح عليا من صيعناي يوم واحد مش كان أجمل يوم يوم ما قلبي من حبك ولا شيء. كان أجمل يوم يوم ما يوم ما شكي. أصدقائي مستمعين، من, من نفس الفيلم رصاصة في القلب. قفلت الفيلم قنيت يا جلس الشوق فضي وطول برضو الحقيقة انا اهتميت ان انا اجيبها النهاردة لأكتر من سبب اولا الفكرة زي ما جبنا غنوة هي بتتكلم عن آلة موسيقية ادي غنوة بتتكلم عن الجلاس. يمكن غنوة حكيم عيون جابت السيرة لكن دي غنوة معمولة للجلس الفيلم ده كان على فكرة فيه افكار جريئة جدا يعني غنوة المية تلوي العطشان مثلا فكرة جريئة جدا مهم بسرعة عشان برضو نقدر نحط الغنوة كاملة بصوا لتركيبة الـ الـ الـ الريتم اولا كلام ينسبب ناري من الاول انت يا جلس يعني دلوقتي بس طفت نار. برضو ده على فكرة لذيذة قوي قوي قوي من شهر حسين السيد فيش كلام يعني اللحن بقى هتلاقوا الأفكار الموسيقية متقفزة جدا ومع المحافظة على الستايل العربي الأرابيسكو والزخرفة والشغل الجميل قوي يمساب ناري فوق من الاول تحت دلوقتي بس في الوسط طفت ناري القفلة تا تا تا تا تا تا تا تا ده جو جميل جمال المرح موسيقيتنا قادرة جماعة مش نحتاجين نستلف والله يعني فعلا ما احناش في احتياج لان احنا نستلف انها واند بعاطفيته ورقته وجماله و و و وسخنته والدفل اللي فيه الكوبلي بتاع انا عندي دواء الجلاس الجلاس ده بنخلي طبعا هو بيخلي الكورال يرد يكمله الجابة الموسيقية ده حجاز في كمان في الغنوة غنوة بسيطة خالص خالص وافكارها متطيرة عاملة زي السواريخ كلها كده على بعضها الغنوة وقد كده مريحة وقد كده جميلة وتفرح غنوة تفرح لو لوحد سمعها في الحر كده يبقى حلو ي على الواحد يعني اصدقائي المستمعين مع اغنيه الجلاس حسين السيد ومحمد عبد الوهاب I glance and she fades away. I glance and she fades away. I meditate, but I'm not sure. I'm sad, but not in من فراقك ما في منك يا من فراقك ما شفتك دوبت في شفيف هب منك الوقت انا اللي حنوب عنك وانكشان عن فوق بالمتزاري السبب اني الاول دلوقتي بس طفت نايم <تصفيق> اللي بيحب ومش طايله انا عندي دواء انا El gras, el gras. The night is dark, but we're not afraid. We're not afraid. El gras, el gras. When وفاة الوقت مبقاش فابل غير ان اقول لكم ان معدنا باذن الله يوم الحد الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي لاصل برنامج غواص بحر النغم من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الإذاعية علي حسن لهم مني كل الشكر وليكم مني كل الحب السبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم غواص في بحر النغم. أخرى أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي